بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوف أحد حد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com